عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن, فطلقوهن لعدتهن وأحس العدة واتقوا الله ربكم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 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ نمره قد جعل الله لكل شيء إن قدرا ولا ان يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا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 لتضيقوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يضعن حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بمعروف وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو مِنْ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اللَّهُ الله لا يكلف الله نفسا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 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الالباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم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 ان الله على كل شيء إن قدير وان الله قد احاط بكل شيء ان علمت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم